بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد المجلس الخامس والعشرون من مجالس سماع كتاب اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون صلى الله وسلم وبرك عليه وعلى آله وصحبه للشيخ موسى بن رشد العازمي يقرأه عليكم عمر البساطي يقول مباشرة الملائكة في قتل وأثر الكفار أما الملائكة فقد نزلت أرض العدو وشدوا على المشركين وشاركوا الصحابة رضي الله عنهم في قاتل وأسر المشركين ولم تباشر الملائكة القتال في أي غزوة من غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم إلا في غزوة بدر أما في غزوة أحد فقد نزلت لهماية الرسول صلى الله عليه وسلم وأما في غزوة حنين فنزلت لإيرهاب الكفار قال ابن عباس رضي الله عنهما لم تقاتل الملائكة في يوم سوى بدر من الأيام وكانوا يكونون فيما سواه من الأيام عددا ومددا لا يضربون وروى الإمام مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في آثر رجل من المشركين أمامه اذ سمع ضربة بالصوت فوقه وصوت الفارس يقول أقدم حيزهم فنظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقيا فنظر إليه فإذا هو قد خطم أنفه وشق وجهه كضربة السوط. فاخضر ذلك أجمع أي اخضر لونه فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقت ذلك من مدد السماء الثالثة وأخرجه الحاكم, وأخرج الحاكم في المستدرك وصححه عن أبي أممت بن سهل قال قال لي أبي يا بني لقد رأيتنا يوم بدر وإن أحدنا يشير بسيفه إلى رأس المشرك فيقع رأسه عن جسده قول أن ينصر إليه وأخرج الإمام أحمد في مسنده بسند حسن عن أبي داود المازني رضي الله عنه وكان شهيد بدرا قال إني لأتبع رجل من المشركين لأضريبه إذ وقع رأسه قبل أن يصل إليه سيفي فعرفت أنه قد قتله غيري وأخرج الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال فجاء رجل من الأنصاري قصير بالعباس بن عبد المطارب أسيرا فقال العباس يا رسول الله إن هذا والله ما أسرني لقد أسرني رجل أجلح من أحسن الناس وجها على فرس أبلق ما راه في القوم فقال الأنصاري أنا أسرته يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أيدك الله تعالى بملك كريم وفي رواية أخرى في المسنة بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الذي أسر العباس بن عبد المطالب أبو الياسر بن عمر وهو كعب بن عمر أحد بني سالمة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أسرته يا أبا الياسر قال لقد أعنني عليه رجل ما رأيته بعد ولا قبل هيئته كذا هيئته كذا فقال له الرسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أعنك عليه ملك كريم وأخرج الحاكم وابن سعد في طبقاته بإسناد صحيح عن هشام عن أبيه قال كانت على الزبير عمامة صفراء معتاجرا بها يوم بدر فنزلت الملائكة عليه عمائم صفرا على سيم الزبير وأخرج الإمام البخاري في صحيح عن رفاعة بن رافع عن أبيه وكان أبوه من أهل بدر قال جاء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تعدون أهل بدر فيكم قالوا من أفضل المسلمين أو كلمة نحوها قال وكذلك من شهد بدر من الملائكة نكوص إبليس ولما رأى إبليس وما تفعل الملائكة بالمسركين فر ونكص على عاقبي وكان قد جاء في صورة سرقة ابن مالك كما ذكرنا فتشبث به الحارث ابن هشاب وهو يظنه سراقة فقال إلى أين يا سراقة ألم تزعم أنك لها جار لا تفارقنا فقال إذني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب ثم دفع الحارث فألقاه وخرج هاربا حتى ألقى نفسه في البحر وفي هذا الموقف يقول الله تعالى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 أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب أخرج الإمام مالك في الموطئ بسند مرسل عن طلحة بن عبيد الله بن كاريز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما رؤية شيطان يوما هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه في يوم عرفة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 الهزيمة الساحقة وحينئذ أصدر الرسول صلى الله عليه وسلم أوامره الأخيرة بالهجوم الكاسح فقال شد فبدأ الصحابة بالهجوم فجعلوا يقلبون الصفوف ويقطعون الأعناق وزادهم نشاطا حدة لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يثب في الدرع ويقول في جزم وصراحة سيهزم الجمع ويولون الدبر فقاتل المسلمون أشد قتال واعانتهم الملائكة وبلت أمارات الفشل والاضطراب في صفوف المسركين وجعلت تتهدم أمام حملات المس وقربت المعركة من نهايتها وأخذت جموع المشركين في الفرار والانتحاب وركب المسلمون ظهورهم يأسرون ويغتلون حتى تمت عليهم الهزيمة نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن قتل رجال من قريش ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ عن قتل عدد من المشركين من قريش فقال صلى الله عليه وسلم إني قد عرفت أن رجالا من بني هاشم بن غيريم قد أخرجوا كرها. لا حجد لهم بقتالنا فمن لقي منكم احد من بني هاشم فلا يقتله ومن لقي أبا البختري بن هشام فلا يقتله ومن لقي العباس بن عبد المطلب عام رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يقتله فانه انما أخرج مستكرها واخرج الامام احمد في مسنده بسند صحيح عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر من استطعتم ان تؤسيروا من بني عبد المطلب فإنهم خرجوا كرها موقف أبي حذيفه بن عتبه رضي الله عنه ولما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكف عن هؤلاء قال أبو حذيفة ابن عتبه ابن ربيعة رضي الله عنه أن أقتروا أبائنا وأبنائنا وإخواننا وعشيرتنا ونترك العباس والله لئن لقيته لأُلحمنه السيف فبلغت ما قالته رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لعمر بن الخطاب أبي حفص أيضرب وجه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف قال عمر والله إنه لأول يوم كناني فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بابي حفص ثم قال يا رسول الله دعني فلأضرب عنقه بالسيف والله لقد نافق فكان أبو حذيفة رضي الله عنه يقول ما أنا بأهم من من تلك الكلمة التي قلت يومئذ ولا أزال منها خائفا إلا أن تكفرها عني الشهادة فقتل رضي الله عنه يوم اليمامة شهيدا وهو ابن ست وخمسين سنة في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه مقتل أبي البختري بن هشام ولم يقتل أحد من النفر الذين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتلهم إلا أبا البختري واسمه العاص بن هشام بن الحارث فقد ذكر ابن إسحاق في سيرته أن المجذر ابن زياد البلوي لقي أبا البختري في المعركة ومعه زميل الله فخرج معه من مكة يقال له جنادة ابن ملاحة الليثي فقال المجذر لأب البختري إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهانا عن قتلك فقال وزميلي قال المجذر لا والله ما نحن بتاركي زميلك ما, نح ما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بك وحدك فقال أبو البختري لا والله لا لأموتن أنا وهو جميعا، لا تتحدث عني نساء مكة أني تركت زميلي حصا على الحياة فقتل له المجذر ابن زياد ثم إن المجذر أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال والذي بعثك بالحق لقد جهدت عليه أن يستأثر فآتيك به فأبى إلا أن يقاتلني فقاتلته فقتلته نصرع الطغاء مقتل أمية بن خلف لعنه الله وهذا الرجل كان من أشد من عاند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي كان يعذب بلال رضي الله عنه في الجاهلية وقصة قتله أخرجها الإمام البخاري في صحيحه وابن إسحاق في السيرة بسند صحيح عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه سأذكر رواية ابن إسحاق في السيرة لأن فيها تفصيلا أكثر قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كان أمية بن خلف لي صديقا بمكة وكان اسمي عبد عمر فتسميت حين أسلمت عبد الرحمن ونحن بمكة فكان إذ نحن بمكة يقول يا عبد عمرو أرغبت عن اسم سماكه أبواك فقول نعم فقال فإني لا أعرف الرحمن فاجعل بيني وبينك شيئا أدعوك به أما أنت فلا تجيبني باسمك الأول وأما أنا فلا أدعوك بما لا أعرف فقلت له يا أبا علي اجعل ما شئت قال فأنت عبد الإله فقلت نعم فكنت إذا مررت به قال يا عبد الإله فاجيبه فأتحدث معه حتى إذا كان يوم بدر مررت به وهو واقف مع ابنه علي بن أمية اخذ بيده ومعي أدراع قد استلبتها فأنا أحملها فلما راني قال لي عبد عمرو فلم أجب فقال يا عبد الإله فقلت نعم قال هل لك في فأنا خير لك من هذه الأدراع التي معك فقلت نعم فطرحت الأدراع من يدي وأخذت بيده ويد ابنه قال عبد الرحمن ثم خرجت أمشي بهما فوالله إني لا أقودهما إدري بلال معي وكان أمية يعذب بلالا بما على ترك الإسلام فقال بلال رأس الكفر أمية بن خلف لا نجوت النجا فقلت أي بلال أبا أسيري قال لا نجوت النجا ثم صرخ بلال في الأنصار. قال عبد الرحمن فلما خشيت أن يلحقون خلفت لهم ابنه لأشغلهم فقتلوا ثم أبوا حتى يتبعون وكان أمية رجلا ثقيلا فلما أدركون قلت له أبرك فبرك فألقيت عليه نفسي لأمنعه فتجللوه بالسيوف من تحت حتى قتلوه وأصاب أحدهم رجلي بسيفه مقتل عبيدة بن سعيد بن العاص أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال. لقيت يوم الفتر عبيدة بن سعيد بن العاص وهو مدجج لا يرى منه إلا عيناه وهو يكن أبا ذات الكرش فقال أنا ابو ذات الكرش فحملت عليه بالعنزة فطعنته في عينيه فمات قال يشون فأخبرت أن الزبير قال لقد وضعت رجلي عليه ثم تمطأت فكان الجهد أن نزعتها وقد انثنى طرفاها قال عروه فسأله إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعطاه فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها ثم طلبها أو بكر رضي الله عنه فاعطاه إياها فلما قبض أو بكر سألها إياه عمر فاعطاهها فلما قبض عمر رضي الله عنه أخذها ثم طلب عثمان رضي الله عنه منه فاعطاه إياها فلما قتل عثمان رضي الله عنه وقد عند علي فطلبها عبد الله بن الزبير فكانت عنده حتى قتل مقتل أبي جهل لعنه الله رضي الله في صحيحه عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال بين أنا واقف في الصف يوم بدر فنظرت عن يميني وشماري فإذا أنا بين غلامين من الأنصار حديثة أسنانهما تمنيت أن أكون بين أضلع منهما فغمزني أحدهما فقال يا عم هل تعرف أبا جهل قلت نعم ما حاجتك إليه يا ابن أخي قال أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا قال عبد الرحمن رضي الله عنه فتعجبت لذلك قال فغمزان الآخر فقال لي مثلها فلم أنشب أن نظرت إلى جهل يجول بين الناس فقلت أنا تريان هذا صاحبكم الذي تسالان عنه فابتدراه فضرباه بسيفيهما حتى قتلاه، ثم انثرفا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال صلى الله عليه وسلم أيكم قتله فقال كل واحد منهما أنا قتلته فقال صلى الله عليه وسلم هل مزحتما سيفيكما قال لا فنظر صلى الله عليه وسلم في السيفين فقال كلاكما قتله وقد رسول الله صلى الله عليه وسلم بسلبه لمعاذ بن عمر بن الجموح وكان الفتيان معاذ بن عفراء ومعاذ بن عمر بن الجموح ورار بن إسحاق في السيرة بسند حسنة عن معاذ بن عمر بن الجموح وأنه قال سمعت القوم وأبو جر في مثل الحرادات وهم يقولون أبو الحكم لا يخلص إليه قال فلما سمتها جعلته من شأني فصمت نحوه فلما أمكانني حملت عليه فضربته ضربة أطانت قدمه بنصف ساقه قال وضربني أكريمة ابنه على عاتقي فترح يدي فتعلقت بجلدة من جنبي وأجهوني القتال عنه فلقد قاتلت عامة يومي لا لأسحبها خلفي فلما آذتني وضعت عليها قدمي ثم تمطيت بها عليها حتى طرحتها ثم مر بابي جهل وهو عقير معوذ بن عفراء فضربه حتى أثبته فتركه وبه رمق وقاتل معوذ رضي الله عنه حتى قتل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يجهز على أبي جهل ولما انتهت المعركة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ينظر ما صنع أبو جهل فتفرق الناس في طلبه فوجده عبد الله بن سعود رضي الله عنه بآخر رمق فعرفه قال عبد الله بن سعود رضي الله عنه حين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلتمس في القتل وجدته بآخر رمق فعرفته فوضعت رجلي على عنقه قال وقد كان ضبط بي مرة بمكة يعني قبض عليه ولزمه فآذاني ولكزني ثم قلت له هل أخزاك الله يعدو الله قال وبماذا أخزاني أعمد من رجل قتلتموه أخبرني لمن الدائرة اليوم قلت لله ولرسوله قال لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم قال ابن مسعود رضي الله عنه ثم احتززت رأسه ثم جئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله هذا رأس عدو الله أبي جهل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله الذي لا إله غيره قلت نعم والله الذي لا إله غيره فحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله تعالى وروا ابن ماجة في سننه بسند ضعيف عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى يوم بشر برأس أبي جهل ركعتين سؤال معاذ بن عفراء رضي الله عنه ما يضحك الرد سؤال معاذ بن عفراء رضي الله عنه ما يضحك الرد وفي هذه الغزوة العظيمة سأل معاذ بن عفراء رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يضحك الرب سبحانه وتعالى فقال يا رسول الله ما يضحك الرب من عبده فقال صلى الله عليه وسلم غمسوه يده في العدو حاسرا قال فألقى درعا كانت عليه وقاتل حتى قتل قاتل الفريقين وهكذا انتهت هذه المعركة العظيمة بهزيمة صحيقة الكفار وبفتح مبين للمسلمين وقد استشهد من المسلمين في هذه المعركه العظيمه عشر رجلا سدة من المهاجرين وثمانيه من الأنصار اما المشركون فقد لحقتهم خسائر فادحه قتل منهم 70 واصيب وعامتهم من القاده والزعماء أخرج في صحيح ابن عباس رضي الله عنهم قال فقاتلوا 70 70 وأخرج في صحيح عن البراء بن عازب رضي الله عنهم قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه من المشركين يوم بدر و ومائة سبعين أسيرة وسبعين قتيلة قال حافظ الفتح هذا هو الحق في عازل قتلى وأطبق أهل السير على أنهم خمسون قتيلا يزيدون قليلا أو ينقصون سردهم ابن إسحاغ فبلغوا خمسين وزاد الواقدي ثلاثة أو أربعة وأطرق كثير من أهل المغازي أنهم بضعة وأربعون لكن لا يلزه من معرفة أسماء من قتل منهم على التعيين أن يكونوا جميعا من قتل وقول البراء إن عدتهم سبعون قد وافقه على تلك ابن عباس وأخرون أخرج ذلك مسلم من حديث ابن عباس وقال الله تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها؟ واتفق أهل العلم بالتفسير على أن المخاطبين بذلك أهل أحد وأن المراد بأصبتم مثلها يوم بدر وعلى أن عدة من استشهد من المسلمين بأحد سبعون نفسا وبذلك جزم ابن هشام وسدل له بقول كعب المالك رضي الله عنه فأقام بطعن المطاعن منهم سبعون عطبة منهم والأسودون يعني عطبة ابن ربيع ابن عبد الشمس ولا أسود ابن العبد الأسد ابن هلال المغزومي قتله حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه ثم سرد ابن هشام من أسماء أخرى ممن قتل ببدر غير من ذكره ابن إسحاق فزادوا على الستين فقوي ما قلناه والله أعلم طرح المشركين في القليب ولما انتهت المعركة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربعة وعشرين رجلا من صنديد قريش فقذفوا في طوي من أطواء بدر خبيث مخبث وفي رواية أخرى في المسند بسند حسن عن عائشة رضي الله عنها قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم القتلى أن يطرحوا في القليب فطرحوا فيه إلا ما كان من أمية بن خلف فإنه انتفخ في درعه فملأها فذهبوا ليحجكوه فتزايل فأقره وألقوا عليه ما غيبه من التراب والحجارة وفي رواية أخرى في صحيح البخاري قال ابن سعود رضي الله عنه فلما جروه أي أمية ابن خالف تقطعت أوصاله قال العلماء إنما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقائم في البيئر لألا يتآذى الناس بريحهم وإلا في الحربي لا يجب دفنه وظاهر أن البئر لم يكن فيها ماء معين موقف أبي حديفة ابن عثبة ابن ربيع ولما ألقي الكفار في القليب وبعد أن غيب عطبة بن ربيعة والد أبي حذيفة رضي الله عنه بالتراب والحجار نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجه أبي حذيفة فإذا هو كئيب قد تغير لونه فقال له الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم يا أبي حذيفة لعلك قد خلك من شأن أبيك شيء فقال له الله يا رسول الله ما شككت في الله وفي رسول الله ولكنني كنت أعرف من أبي رأيا وحلما وفضلا فكنت أرجو أن يهديه ذلك إلى الإسلام فلما رأيت ما أصابه وذكرت ما مات عليه من الكفر بعد الذي كنت أرجو له أعذرني ذلك فدعى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي حذيفة رضي الله عنه بخير الرسول صلى الله عليه وسلم ينادي صنديد قريش في القليب جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث ليال في بدر بعد انتهاء المعركة فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته فشد عليها رحلها ثم مشى وتبعه أصحابه وقالوا ما نراه ينطلق إلا لبعض حاجته حتى قام على شفاة الركي فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء ابائهم يا فلان ابن فلان وفلان ابن فلان أسركم أنكم أطعتم الله ورسوله فإن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله ما تكل من أجساد لا أروح لها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بياذه ما أنتم بأسمع لما أقول منهم قال قداد أحياهم الله حتى أسمعهم قوله توبيخا وتصغيرا ونقيمة وحزرة ونذما وفي رواية الإمام مسلم في صحيحه والإمام أحمد في مسنده عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا جهل بن هشام يا عطبة بن ربيعة يا شيبة ابن ربيعة يا أمية بن خالف هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا فإني وجدتم ما وعدني ربي حقا قالوا يا رسول الله تنادي قوما قد جيفوا قال ما أنتم بأسم لما أقول منهم ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبوا خطأ في الرواية قلت وقع في صحيح مسلم أن من بين الذين نادهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الوليد بن عقبة وهو غلط والصواب الوليد بن عزبة قال الإمام النووي هكذا هو في جميع نسخ مسلم الوليد بن عقبة بالقاف واتفق العلماء على أنه غلط وصوابه الوليد بن عتبة بالتاء كما ذكره مسلم في رواة أي بكر بن أبي شيبة بعد هذا وروا الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في قوله تعالى الذين بدلوا نعمة الله كفر قال هم الله كفار قريش قال عمرو بن دينار وهم قريش ومحمد صلى الله عليه وسلم نعمة الله وأحل قومهم دار البوار قال النار يوم بدر بعد انتهاء هذه المعركة العظيمة، أخذ الأثر قيل يا الرسول صلى الله عليه وسلم عليك بالعير ليس دونها شيء. فأنا دافع العباس وأن ذلك لا يصلح له، فقال صلى الله عليه وسلم وليما قال العباس ولأن الله عز وجل إنما وعدك كأحد الطائفتين وقد أعطاك ما وعدك فقال صلى الله عليه وسلم صدقت. مكة الزرقاء أنباء الهزيمة وموت أبي الهب. فر المشركون من ساحة بدلاً في صورة غير منظمة. تبعها في الوديان والشعب. واتجه صوب مكة مذعورين لا يدرون كيف يدخلونها وكان أول من قدم مكة مصاب, مصاب قريش الحي سومان بن عبد الله الخزاعي. فقالوا ما ورائك قال قتل عطبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو الحكم بن هشام وأمية بن خلف وزمعة بن الأسود ونبيهم ومنبهم ابناء الحجاج وأبو البختري بن هشام فلما أخذ يعدد أشراف قريش قال صفوان بن أمية ووقاعد في الحجر والله إن يعقل هذا فاسألوه عني فقالوا وما فعل صفوان بن أمية قال هو ها هو ذاك جالسا في الحجر وقد والله رأيت أباه وأخاه حين قتلاه روى الإمام أحمد في مسنده والحاكم في المستدرك وابن إسحاق في سيرته بسند ضعيف عن أبي رافع رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت غلاما للعباس بن عبد المطلب وكان الإسلام قد دخلنا أهل البيت فأسلم العباس وأسلمت أم الفضل وأسلمت وكان العباس يهاب قومه ويكره خلافهم وكان يكتم إسلامه وكان ذمال كثير متفارق في قومه وكان أبو لهب قد تخلف عن بادر فبعث مكانه كان والعصب نهشام بن المغيرة فلما جاءه الخبر عن مصاب بدر من قريش كبته الله وأخزاه ووجدنا في أنفسنا قوة وعزة وكنت رجلا ضعيفا وكنت أعمل الأقداح أنحتها في حجرة زمزم فوالله إني لجالس فيها أنحت أقداحي، وعندي أم الفضل جالسة وقد سرنا ما جاءنا من الخبر إذ أقبل أبو لهب يجر رجليه بشر حتى جلس على طنب بالحجرة، فكان ظهره إلى ظهري فبينما هو جالس إذا قال الناس هذا أبو سفيان بن الحارث ابن عبد المطلب قد قدم قال أبو لهب هلم إلي فعندك لعمري الخبر قال فجلس إليه والناس قيام عليه فقال يا ابن أخي أخبرني كيف كان أمر الناس قال والله ما هو إلا أن لقينا القوم فمنحناهم أكتافنا يقتلوننا كيف شاء ويم الله مع ذلك ما لمت الناس لقينا رجالا بيضا على خير بلق بين السماء والأرض والله ما تليق شيئا ولا يقوم لها شيء قال أبو رافع فرفعت طنب الحجرة بيدي ثم قلت تلك والله الملائكة قال فرفع أبو لهب يده فضرب بها وجهي ضربة شديدة فتاورته فاحتمرني فضرب الارض ثم برك علي يضربني وكنت رجلا ضعيفا فقامت أم الفضل إلى عمود من عمود الحجرة فأخذته فضربته به ضربة فلقت في رأسه شجة منكرة وقالت لأبي لهب استضعفته أن غاب عنه سيده فقام أبو لهب موليا ذليلا فوالله ما عاش إلا سبع ليار حتى رماه الله بالعدسة فقتله قال أبو رافع فلقد تركه ابنه ليلتين أو ثلاثة ما يدفنانه حتى أن فقال رجل من قريش الابني أبي لهب: ألا تستحيان إن أباك ما قد أنتن في بيته فقال إنا نخشى هذه القرحة وكان قريش تتقي العدسة كما تتقي الطاعون فقال رجل من طالقا فأنا معكما فوالله ما غسلوه إلا قذفا بالماء عليه من بعيد ثم احتملوه فقذفوه في اعلى مكة الى جدار وقذفوا عليه الحجارة وهكذا تلقت مكة انباء الهزيمة الساحقة في ميدان بدر وقد أثر ذلك فيهم اثرا سيئا جدا حتى منعوا النياحة على القتلى لان لا يشمت بهم المسلمون قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وكان هذا من تمام ما عذب الله به احياءهم في ذلك الوقت تركهم النوح على قتلاهم فان البكاء على الميت مما يبل فؤاد الحزين وعند موسى بن عقبة في مغازيه قال لما وصل الخبر إلى أهل مكة وتحققوه قطعت النساء شعورهن وعقرت خيور كثيرة ورواحل طرفة للأسود بن عبد المطلب ومن في أن الأسود بن عبد المطلب أصيب له ثلاثة من أبنائه هي بدر وكان يحب أن يبكي عليهم وكان ضرير البصر فبينما هو كذلك إذ سمع نائحة من الليل فبعث غلامه وقال لهم انظر هل أحيل لن نحب هل بكت قريش على قتلها لعلي أبكي على أبي حكيمته ابنه فإن جوفي قد احترق فرجع الغلام وقال إنما هي امرأة تبكي على بعير لها أضلت فلم يتمالك الأسود نفسه وقال أتبكي أن يضل لها بعير ويمنعها من النوم السهود فلا تبكي على بكر ولكن على بدر تقاصرت الجدود وبكى إن بكيت على عقيل وبكى حارث الأسد الأسود وباقيهم ولا تسمى جميعا وما لأبي حكيمة من نديد ألا قد ساد بعدهم رجال ولولا يوم بدر لم يسودوا عودة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ببدر بعد انتهاء المعركة ثلاثة أيام وكانت هذه عادته صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا ثم أقبل راجعا إلى المدينة ومعه الأسارة من المشركين، فيهم عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث واحتمل معه النفل الذي أصاب من المسركين وجعل عليه عبد الله بن كعب الأنصارية رضي الله عنه أمر الغنائم وقبل رحيل المسلمين من بدر وقع خلاف بينهم حول الغنائم لأن حكمها لم يكن شرع يومئذ واشتد الخلاف بينهم حتى أنزل الله تعالى سورة الأنفال أخرج الإمام أحمد في مسنده بسند حسن عن أبي امامه الباهلي رضي الله عنه قال سألت عبارة ابن الصامت رضي الله عنه عن الأنفال فقال فينا معشر أصحاب بدر نزلت حين اختلفنا في الأنفال وساءت فيه أخلاقنا فانتزعه الله من أيدينا وجعله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقزمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المسلمين عن بواء يقول على السواء سبب الاختلاف في غنائم غزوة بدر وكان ساب الخلاف في غنائم بدر ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده والحاكم وابن إسحاق بسند حسن عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فشهدت معه بدر فالتقى الناس فهزم الله العدو فانطلقت طائفة في آثارهم يهزمون ويقتلون وأكبت طائفة على العسكر يحوونه ويجمعونه واحدقت طائفة برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصيب العدو منه غره حتى إذا كان الليل وفاء الناس بعضهم إلى بعض قال الذين جمعوا الغنائم نحن حويناهم وجمعناها نحن حويناها وجمعناها، فليس لأحد فيها نصيب. وقال الذين خرجوا في طلب العدو لستم بحق بها منا. نحن نفينا عنها العدو وهزمناهم. وقال الذين أحلقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم لستم بحق بها منا. نحن أحلقنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وخفنا أن يصيب العدو منه غيرة وشتغلنا به. فنزلت يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله ورسول فاتقوا الله وأصلحوا ذن بينكم. واخرج ابن حبان في صحيحه وأبو داود في سننه بسند صحيح عند على شرط مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر من فعل كذا وكذا فله من النفل كذا وكذا فتقدم الفتيان ولازم المشيخه الرايات فلم يبرحوها فلما فتح الله عليهم قال المشيخة كنا ردئا لكم لو انهزمتم لفئتم إلينا فلا تذهبوا بالغنم ونبقى فأبى الفتيان وقالوا جعله الله جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا فأنزل الله تعالى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول إلى قوله تعالى كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون سبب آخر وورد ساب آخر في نزول آية الأنفال وهو ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده بسند حسن لغيره عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال لما كان يوم بدل قتل أخي عمير وقتلت سعيد بن العاص وأخذ السيفة وكان يسمى ذالكتيفتي فأتيت به نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال اذهب فاطرحه في القبل قال فرجعت وبي ما لا يعلمه إلا الله من قتل أخي وأخذ سلبي قال فما جاوزت إلا يسر حتى نزلت سورة الأنفال فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هف فخذ سيفك وأخرج الإمام أحمد في مسنده والترمذي بسند حسن عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قد شفاني الله اليوم من المسركين فهب هذا السيف قال إن هذا السيف ليس لك ولا لي ضعه قال فوضعته ثم رجعت قلت عسى أن يعطي هذا السيف اليوم من لم يبل بلائه قال إذا رجل يدعوني من ورائي قلت قد أنزل في شيء قال كنت سألتني السيف وليس هو لي وإنه قد بلي فهو لك قال وأنزلت هذه الآية يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول وظاهر هذه الأحاديث أن ما فيها كلها أسباب لنزول هذه الآية وليس فيها ما يستنكر فإن الجميع أخبر بما شاهده أو حصل له في هذه الغزوة والأسباب قد تتعدد كما هو معلوم قسمة الغنائم فلما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منطقة الصفراء في طريق العودة إلى المدينة قسم هنالك الغنائم بين المسلمين فأخرج الخمسة وقسم الباقية بين المسلمين وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة الذين لم يشهدوا غزوة مدر بسبب عذارهم منهم عطمان بن عفان رضي الله عنه لأنه كان يمرض زوجته رقية منت رسول ليس الله عنه أخرج الإمام البخاري في الصحيح عن الزبير رضي الله عنه قال ضربت يوم بدر المهاجرين بمئة سهم وأخرج الشيخ في الصيحيهما عن على, علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كانت لي شاريف من نصيب من المغنم يوم بدر وكان النبي صلى الله عليه وسلم عطاني شارفا من الخمس وأخرج الإمام أحمد وأبو داود بسند ضعيف على, علي بن مسعود رضي الله عنه قال نفلني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر سيف أبي جهل صفي الرسول صلى الله عليه وسلم قال الحافظ ابن كثير وقد كان هذا النبي صلى الله عليه وسلم من المغانم شيء يصطفيه نفسه عبدا أو أمة أو فرسا أو سيفا أو نحو ذلك كما نص على ذلك محمد بن سيرين وعمر الشعبي وتابعهم على ذلك أكثر علماء فقد أخرج ابن حبان في صحيح وأبو داود بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت صفية من الصفي وأخرج الإمام أحمد في مسنده والنسائي بسند صحيح عن أبي العلاء بن الشخير قال كنت مع مطرف في سوق الإبل فجاءه عربي معه قطعة قديم أو جراب فقال من يقرأ أو فيكم من يقرأ قلت نعم فأخذته فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لبنى زهير ابن أم حي من عقل أنهم إن شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وفارق المشركين وأقر بالخمس في غنائمهم وسام النبي صلى الله عليه وسلم وصفيه فإنهم آمنون بأمان الله ورسوله نصيب الرسول صلى الله عليه وسلم من الغنائم. فكان من نصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر ما بأخرج الإمام محمد في مسنده وابن ماجة بسند حسن علي بن عباس رضي الله عنهما قال تنفل رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفه ذا الفقار يوم بدر ثم صار هذا السيف بعد ذلك إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأخرج الإمام أحمد في مسنده وابن مالد في سند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد كان أهدى جمل أبي جهل الذي كان استلب يوم بدل في رأسه بره من فضة عام الحديبية في هذه ليغيظ بذلك المشركين اختصاص هذه الأمة بالغنائم وأخرج الشيخان في صحيحهما وابن حبان في صحيحه واللفظ لابن حبان عن ابي الردى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله اطعمنا الغنائم رحمه رحيمنا بها وتخفيفا خففه عنا لما علم من ضعفنا قال الحافظ الفاتح وفي هذا الحديث اختصص هذه الأمة بحل الغنيمة وكان جزاء ذلك من غزوة بدر وفيها نزل قوله تعالى فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا فحل الله لهم الغنيمة وقثبت ذلك في الصحيح من حديث عباس رضي الله عنهما لكن وقع في السيرة أن أول غنيمة خمست غنيمة السرية التي خارج فيها عبد الله بن جحش رضي الله عنه وذلك قبل بدر بشارين ويمكن نجمع بما ذكر ابن سعد في طبقاته أن رسول صلى الله عليه وسلم أخر غنيمة, تلك غنيمة تلك السرية حتى رجع من بدر فقسمها مع غنائم بدر وأخرج ابن حبان في صحيحي والإمام أحمد في مسنده بسند صحيح على شرط الشيخين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تحل الغنائم لأحد سود الرؤوس قبلكم كانت تنزل من السماء نار تأكلها فلما كان يوم بدر أسرع الناس والغنائم فأنزل الله تعالى لو لا كتاب من الله سبق لمنسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا مقتل النظر بن الحارث وعقبة بن أبي معيد أكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم طريقه للمدينة ومعه الأسرى فلما وصل إلى منطقة الصفراء أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل النظر بن الحارث وكان حامل لواء المشركين يوم بدر وكان من أكابر مجرمي قريش ومن أشد الناس كيدا للإسلام واذى للرسول صلى الله عليه وسلم فضرب عنقه علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقتله وعندما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عرق الضبية أمر عصب ابن أتابت بن أبي الأفلح أن يضرب عنق عقبة بن أبي معيط وكان من أشد الناس عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي وضع سنة جزوري على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد وهو الذي وضع رجله على عنق الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ساجد فقال عقبة من للصبية يا محمد قال صلى الله عليه وسلم النار قول عقبة من للصبية أي من يكفل أطفال ويربيهم كأنه يريد استعطاف الرسول صلى الله عليه وسلم عليه وقوله صلى الله عليه وسلم النار قال الطيبي يحتمل وجهين أحدهما أن النار عبارة عن الضياع وثانيهما وثانيها أن الجواب أن الأسلوب الحكيم أي لك النار ودع عمر الصبية فإن كافلهم هو الله قال حفظ من كثير كان هذان الرجلان النظر بن الحارث وعقبة نبي معيط من شر عباد الله وأكثرهم كفرا وعنادا وبغيا وحسدا وهي جاء للإسلام وأهله لعلهم الله وقد فعل تبشير آل المدينة بالنصر ثم ارتحر رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤيدا منصورا خارير العين بنصر الله له ومعه الأسار والغنائم الكثيرة وقد بعث بين يديه بشيرا إلى المدينة بالفتح والنصر والظفر على من أشرك بالله أحدهم الله بن رواحة والثاني زيد بن حارثة أخرج حاكم في المسدرك وصحه عن أبي أمامة بن عن أبيه قال لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدر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 ورافق زيد بن حارثة ابنه أسامة حين سوي التراب على رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له ذاك أبوك حين قدم قال أسامة فجئت وهو واقف للناس يقول قتل عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو جهل بن هشام ونبيه ومنبه ابناء الحجاج, ابن الحجاج وأمية بن خلف فقلت يا أبتي أحق هذا قال نعم الله يا ابني وروا البهاقي في دلاء النبوة بسنة صحيح عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال فجاء زيد بن حارثة على العضباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبشارة قال أسامة فسمعت الهيعة فخرجت فإذا زيد قد جاء بالبشارة فوالله ما صدقت حتى رأيت الأسارة وأما عبد الله بن رواحة رضي الله عنه فجعل ينادي أهل العالية وهو على راحلته يا معشر الأنصار أبشر بسلامة رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل المشركين وأسرهم قتل ابن ربيعة وابن الحجاج وأبو جهل وقتل زمعة بن الأسود وأمية بن خلف وأوسير سهيل بن عمرو قال عاصم بن عدي فقمت إليه فنحوته فقلت أحقا يابن يا رواحه فقال إي والله وغدا يقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأسرى مقارنين ثم تتبع دور الأنصار بالعاليه يبشرهم دارا دارا والصبيان ينشدون معه يقولون قتل أبو جهل الفاسق حتى انتهى إلى بني أمية بن زيد قال حسان بن ثابت رضي الله عنه فما نخشى بحول الله قوما وإن كثروا وأجمعت الزحوف إذا ما اللبوا جمعا علينا كفانا حدهم رب رؤوف سمونا يوم بدر بالعوالي صراعا ما تضعضعنا الحتوف فلم تر عصبة في الناس انكا لمن عادوا إذا لقحت كشوف ولكن توكلنا وقلنا مآثرنا ومعقلنا الصيوف لقيناهم بها لما سمونا ونحن عصابة وهم ألوف تهنئة الرسول صلى الله عليه وسلم بالنصر ولما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منطقة الروحاء لقياه رؤوس المسلمين يهنئونه بما فتح الله عليه فقال سيد بن يا رسول الله الحمد لله الذي أغفرك وأقر عينك والله يا رسول الله ما كان تخلفي عن بدر وأنا أظن أنك تلقى عدو ولكن ظننت انها عير ولو ظننت أنه عدو ما تخلفت فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقت ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل المدينة النبوية مؤيدا مضفرة، قد خافه كل عدو له داخل وخارج المدينة فأسلم بشر كثير من أهل المدينة وحينئذ دخل عبد الله بن أبي بن سلول وأصحابه في الإسلام نفاقا قضية الأسرة أما الأسرة فقد ثرقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه وقال استوصوا بهم خيرا فكان الصحابة رضي الله عنهم يطعمون أسراهم الخبزة قال أبو عزيز أخو مصعب بن عمير وكان أسيره كنت في رهض من الأنصار فكانوا إذا قدموا غداءهم وعشاءهم خصوني بالخبز وأكل التمر لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إياهم بنا حتى ما تقع في يد رجل منهم كسرة خبز إلا نوالني إياها قال فاستحي فأردها على أحدهم فيردها علي ما يمسها موقف لسودة بنت زمعة رضي الله عنها فقد دهشت سودة بنت زمعة رضي الله عنها لما رأى سهيل بن عمر ويداه معقولتان إلى عنقه بحبل فقالت أبا يزيد أعطيتم بأيديكم ألا متم كراما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سودة أعلى الله وعلى رسوله تحرضين فقالت رضي الله عنها يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما ملكت حين رأيت أبا يزيد مجموعة يداه إلى عنقه بحبل أن قلت ما قلت استشارة الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه في جان الأسر ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يستشير أصحابه في الأسر فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه والإمام أحمد في مسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فلما أسر الأسر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما ما ترون في هؤلاء الأسر فقال بكر رضي الله عنه يا نبي الله بني العم والعشيرة أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة عن الكفار فعسى الله أن يهديهم للإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترى يا ابن الخطاب فقال عمر رضي الله عنه لا والله يا رسول الله ما أرى الذي رأى أبو بكر ولكني أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم فتمكن علي من عقيل فيضرب عنقه وتمكنني من فلان نسيبا لعمر فأضرب عنقه حتى يعلم الله أنه ليس في قلوبنا هوالة للمشركين هؤلاء صنيد سنضيدهم وإمتهم وقادتهم فهوي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر رضي الله عنه ولم يهوى ما قال عمر رضي الله عنه فأخذ منه الفداء قال عمر رضي الله عنه فلما كان من الغد جئت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر قاعدين يبكيان قلت يا رسول الله أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك فإن وجدت بكاء بكيت وإن لم أجد بكاء تبكيت لبكائكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبكر الذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة شجرة قريبة من نبي الله صلى الله عليه وسلم وأنزل الله عز وجل ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق سكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكله مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم وفي رواية عند الحاكم سلد حسن قال صلى الله عليه وسلم لعمر كاد أن يصيبنا في خلافك بلا. ترجيح ابن القيم رأي أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال ابن القيم رحمه الله تعالى وقد تكلم الناس في أي رأيين كان أصوب رأي أبي بكر أم عمر؟ فرجحت طائفة قول عمر لهذا الحديث ورجحت طائفة قول أبي بكر لاستقرار الأمر عليه وموافقته الكتاب الذي سبق من الله باحلال ذلك لهم ولموافقته الرحمة التي غلبت الغضب ولتشبيه النبي صلى الله عليه وسلم له في ذلك بإبراهيم وعيسى عليهما السلام وتشبيهه العمر بنوحي وموسى عليهما السلام ولحصول الخير العظيم الذي حصل بإسلام أكثر أولئك الأسرة ولخروج من خرج من أصلابهم من المسلمين ولحصول القوة التي حصلت للمسلمين بالفداء ولبموافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أولى ولموافقة قول الله تعالى له آخرة حيث استقر الأمر على رأيه ولكمال نظر الصديق رضي الله عنه فانه راى ما يستقر عليه حكم الله اخرا وغلب جانب الرحمه على جانب العقوبه قالوا واما بكاء النبي صلى الله عليه وسلم واما بكاء النبي صلى الله عليه وسلم فانما كان رحمة لنزول العذاب لمن أراد بذلك عرض الدنيا ولم يرد ذلك صلى الله عليه وسلم ولا ابو بكر رضي الله عنه وإن أراده بعض الصحابة فالفتنة كانت تعم ولا تصيب من أراد ذلك خاصة كما هزم العسكر يوم عنين بقول أحدهم لن نغلب اليوم من قلة وبإعجاب كثرتهم لمن أعجبته منهم فهزم الجيش بذلك فتنة ومهنة ثم استقار الأمر على النصر والظفر والله أعلم نسخ حكم الفداء وجعله للإمام كان أخذ الفداء في أول الإسلام ثم جعل فيما بعد الخيار للإمام بين القتل أو الفداء أو المن ما عدا الأطفال والنساء إذ لا يجوز قتلهم ما داموا غير محاربين قال الله تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أدخنتمهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى يتضع الحرب أوزارها قال الحافظ ابن كثير وقد استقر في الاسر عند جمهور العلماء ان الامام مخير فيهم ان شاء قتل كما فعل صلى الله عليه وسلم بني قريضة وان شاء فاد بمر كما فعل صلى الله عليه وسلم بأسر بدر أو بمن أسر من المسلمين كما فعل صلى الله عليه وسلم في تلك الجارية وابنتها اللتين كانتا سبي ثلمة ابن الأكوع حيث ردهما واخذ في, في مقابلتهما من المسلمين الذين كانوا عند المسركين وان شاء استرق من اسر وقال الامام الجريض الطبري وصوابنا قول عندنا في وذلك أن هذه الآية فإما منن بعد وإما فداء محكمة غير منسوخة وذلك أن صفة الناسخ والمنسوخ ما قد بينا في غير موضع في كتابنا أنهما لم يجوز اجتماع حكميهما في حال واحدة أو ما قامت الحجة بأن أحدهما ناسخ للآخر وغير مستنكر أن يكون جعل الخيار في المن والفداء والقتل للرسول الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى القائمين بعده بأمر الأمة وإن لم يكن القتل مذكورا في هذه الآية لأنه قد أذن بقتل في آية أخرى وذلك قوله تعالى فقتل المشركين حيث وجدتموهم الآية بل ذلك كذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك كان يفعل في منصر أسيرا في يده من آية الحرب فيقتل بعضا ويفادي ببعض ويمن على بعض مثل يوم بدر قتل عقبة بن أبي معيط وقد أتي به اسيرا وقتل بني قريضة وقد نزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه وصاروا في يده سلمة وهو على فدائهم والمن عليهم قادر وفاد بجماعة أثار المشركين الذين أسروا ببدر ومن على ثمامة ابن أثار حنفي وهو أسير في يده ولم يزل ذلك ثابتا من سيده من في أهل حرب من لدن أذن الله له بحربهم إلى أن قبضه الله إليه صلى الله عليه وسلم دائما ذلك فيهم وقال الحافظ الفتح بعد أن ساق أقوال العلماء في حكم الأسير قال فدل كل ذلك على ترغيح قول الجمهور إن ذلك رجع إلى رأي الإمام فداء الأسارة جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فداء الاسرى كل على قدر ماله ومن لم يكن عنده فداء ويحسن القراءة والكتابة جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم داءه أن يعلم أولاد الأنصار القراءة والكتابة فإذا حذقوا فهو فداؤه وبعض الاسرى لم يكن عنده مال فمن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطلقهم بغير فداء أخرج أبو نعيم في الدلائل بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما كان يوم بدر الأسر سبعون فجعل النبي صلى الله عليه وسلم فداء كل واحد أربعين أقية ذهبا وأخرج الإمام أحمد في مسنده بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان ناس من الأسر يوم بدر لم يكن لهم فداء فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فداءهم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة قال الدكتور محمد أبو شهبة رحمه الله تعالى وقبول النبي صلى الله عليه وسلم تعليم القراءة والكتابة بدل الفداء في هذا الوقت الذي كانوا فيه بأشد الحاجة إلى المال يرينا سمو الإسلام في نظرته إلى العلم والمعرفة وإزارة الأمية وليس هذا بعجب من دين كان أول ما نزل من كتابه الكريم أقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق أقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم واستفاضت فيه نصوص القرآن والسنة في الترغيب في العلم وبيان منزلة العلماء وبهذا العمل الجليل يعتبر رسول صلى الله عليه وسلم أول من وضع حجر الأساس في إزالة الأمية وإشاعة القراءة والكتابة وأن السبق في هذا للإسلام من الرسول صلى الله عليه وسلم لرجال من قريش بغير فداء ممن من عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فأطلقهم بغير فداء المطالب ابن حنطب وصيفي ابن أبي رفاعة وأما أبو عزة الجمحي فقد كان فقيرا وذو بنات فقال للرسول صلى الله عليه وسلم لقد عرفت مالي من مال وإني لذو حاجة وذو عيال فمن علي فمن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ عليه أن لا قاتله ولا يظهر عليه أحد. ولا يكثر عليه أبدا فلم يفي يفله بشيء ولعب المشركون بعقله فرجع إليهم فلما كان يوم أحد أسر أيضا فقال يا محمد من علي وذكر فقره وعياله فقال صلى الله عليه وسلم لا أدعك تمسح عارضيك بمكة تقول ساخرت بمحمد مرتين لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين وأمر به فقوت إلى يوم أحد إلى من أنتهى مجلسنا هذا على خير باذن الله نلقاكم في مجلس اغا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والي وصحبه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته